قدَّتُ الَّذينَ لا يُمنونَ بِلا خِيرَةٍ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُونَ مَعُمُّ قَتَرِفُونَ أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَ وَهُوَ الَّذِي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَثَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 lain <laughs>